وكل ضلالة في النار اما بعد بارك اسلامه عمتي جمعات معلتي انا تعصر شمونتز والحجه شحن 430 شدجتن هجريه كمون كلته وريحي عصرته قلت الشحن عصرته حموشتن ميلادي ان شاء الله كمتمود اول درس بونجمر مالتيو سدما الاصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب نقض ظله وبشرح فضيله الشيخ العلامه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بارك سبح حلفي درسي امتى تطولنا نرى ما له انواع العباده زب عباده فز عيدات بالبخا تجبروا عباده عبادا له وملخصا كم قران اذان عباده الله باكلاتكم تجبروا كم ايماته الاذى عن الطريق زخونه تجد كمنجدخه تلعه زخونه نجر تجد زبله تشوخ ديخال كتلعهها منجد فبكذا زخه كله انواع العباده ابذح علف ابذع با مخانو انتي عيناتك اما خمزلو زي توكل وسد لمو انت ان شاء الله اربعه نقرات عباده كنوسد انتي منجو انزلو فللي ون كنوسد بدي حريونا ناب شرح غنا توينا ناب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تشرح الذهب مالك بقى اربعه عيناتها الوانه قداميتي الرغبه كليتي الرهبه ثالثيتي الخشوع رابعيتي الخشيه حتجيب حصر زباله خمسان دحرينا بشرحنا قدتو اما تشرشاد ما ان شاء الله استخالمتم حاده خباطكم بتسلمي مالتي وزن اربعه نبرات ذات مالتي قداميتي الرغبه رغبه مالس دليت وين هررفوتكو اللي وكان بحد خير نخطب تسح كنت صبينه ذا خيره ذا معجز بصح خطب لهذي رغبه نوبي فرجعنا زي قال ليتي رهبة. رهبه فرحي لكن اتتصرح اسرح مستفرح عند حر كوينه كاب زفر حزي نخط رحت تصرح اسرح رهبان نوبي فرحنقر نخير خبكا كابو تهدم كابو ترعق اذا راه واضح طيب ثالثا سي الخشوع خشوع دماني تحتنا غيركا تحتنا غيركا نربو خط جو امكاني بتي قدرنا يرب سبحانه وتعالى استسلمك رب خطي بويلك سبحانه وتعالى خط جو اذك خشوع بال خشوع مات استسلام مالت نرب اسلم تحت ناديركا عامل الكات قبله البتي رب ذي قدوره اذك خشوع بال وتناي ما يرش عدماني الخشيه خشيه فرحينه بعلوم ذا رهبون فرحيه رهبه, رهبة صراحه له حتزفرح هكا نغير كتهدم رهبا بالي لكم خش فرحيو لكن المبني على العلم انتي زغونه مالتي كعلم تتبجس الفرح سليماني اعظم انا يا رب سبحانه وتعالى ذكرك هتفرح زي خش يا باه رزغ علماء حق زغونه فرحي نربس فرحو مالته مناتون ثانيتنا يا ربي فلطو سلازو خونو تعظمانا يا ربي فلطو وسلازو خونو ابخشى بس يعني. انما يخشى الله من عباده ايش العلماء خشيت الله أب... كفلت تتبجسوا عظمانا يا ربي قدرانا يا ربي ذفلت علماء خشى الله هذا سبق الرب يعز بنيلو زفرحته لكن لكنتي مع رثندي عظمان اي ربي القران زله ده حرزي فلت خينه وذخفنا فرحي عادي لكن خشيتو غينه وتوسخله ربنته انتهتو ده فلتكته عظمان اي ربي مستفلت شو خش يا خو واضح اذا اربعه زين زيات كلا انواع العبادهين فالشيخ ابن عثيمين انتيبلالو رحمه الله تعالى الرغبة محبة الوصول الى الشيء المحبوب رغبه نبلو نطفت ونذر كتبات سحل كان رفرفوت كتقبر ويجليت كتقبر ازي انتينبلالو رغبه نبحث خير تدل على نقض بت والرهبه هو الخوف المثمر للهرب من الخوف فهي خوف مقرون بالعمل اما رهبه وفرحها نبع على خوف يا ترىبه لكن انت اللوازياده يا شباب صرح كنت تفرحو نغرغن كنت نرحو نخي غتص مكازي تفرح صرحت اللواقل بس صغات حرك علفه فرحو نغر نخي غتص مك اذا تنكسق اس زلتها صرح زيها انت ايضا بلا ما تششب رهبه نبل خشعت اخوي ندماني رب سبحانه وتعالى حتجزوا هلهه بتي كل قدرنا يا رب سبحانه وتعالى امينك استسلام تجيرك نفسك تستسلمك خشوعنا بلازم انت ايضا الخشوع للشيخ بن عثيمين رحمه الله الذل والتطامن لعظمه الله انت نا غيرك تعظمنا رب سبحانه وتعالى قد ذكر رب قد ذكر بحيث يستسلم لقضاء الكون والشرعي اذا انتي قبر ما هي استسلامي قبر انتي قضاء فرد خاب رب زوره قدر يقبله اذا خشع له هو الكون والشرع لنا تقدرها بكل تجز بكل ما له ربنا كونينا الدنيا نغرز قدور الله ما مثلا كفرات بالدنيا قاتمو ربكن ولا يرضى لعبادي الكفر له ربي فتوانز الكفر لكن ازو كوني نا الدنيا نغري لكن شرعي ربز فتوان نقرت راح يزقاته سلازي ايمان ابز الدنيا زي اقاتمو خنبلنا كلنا كوني خونا له ولا شرعي شرعي خونا كبلنا شرع لنا هنا شرعي ربز فتوان راح يزقاته شرع تلكا كوني تلكا يكن حتى ربزه فتوه بابتلاء امتحاني لون كذب له غبره خيلي اذا كوني نبله ف كفر نبعه الدنا زي خبا غاتمه اذا قدر زين يا رب سبحانه وتعالى ابتلاء كوني اما شرعي ربزه فتوه رحيم زقاته واضح يا شباب طيب بنحرز اذا خشياون كترساي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حجنا سلسلتين دليل لتقص الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتهيب ودليل الرغبة والرهبه والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين زازيا لسلسله انواع العباده تغالي لا مالزه الرغبه والرهبه والخشوع رب سبحانه وتعالى انتا ير انهم كانوا يسارعون في الخيرات نب خيراتك انا دمون ير رب خبوم يبرنا ان شاء الله زهولنا يا الدنيا زي رب سبحانه وتعالى زي, زي في الخيرات ويدعوننا يعني يعبدوننا كما رغبا ما بخير نخبصحوا حررفتني روما مالتي ورهبا يفرحوا دماني رو ازم فرح الزغن مستكبري خمس بالله مالتي رهبه مستكبري كتفرحوا نغير كتحد تهدم ويمرحق كتفرهو نغير ازيا رهبه تخون الله مالك تا تكبر وكانوا لنا خاشعين على دماني فرحنا نيرو خشوع فرح ربي لكن اذا فرح ربي زي بسي تسلم هونالو كتستسلم عليك بلب كتستسلم عليك ربي خغزوي خليق النزل لك غزو لنني بارك الله فيكم اتقضى ان يا رب سبحانه وتعالى زواردك وقبولك تقبل له مبان ازي خشوي ازي ابسوره الانبياء رقمها 9 ودليل الخشياء قوله تعالى قدمها الشيخ ابن رسيمين لنا زايز اي شرحه مالتي نزا تقسلكم تنحكو اياه الشيخ محمد بن عبد الوهاب تقيس وازله مالتي في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بانهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له اتوم خلص اخلاص دله باريتنا يا رب سبحانه وتعالى يردك جزءه كله بتي انواع عباده اندمالو يمزغزوا رغبا بخير قلوبهم رب سبحانه وتعالى يهرفوا في رب سبحانه وتعالى ورهابا احماق كالقاطموم دماني اندفروا روحو كتحماق اندرحقوا نربي غزو مع الخشوع له خشوع دم يغبرون عبرب سبحانه وتعالى والدعاء هنا شامل لدعاء العباده ودعاء المساله اذا دعاء يدعوننا يلمنونا ذبله رب سبحانه وتعالى كنديد دعاء لناها احمد احسنته دعاء المساله ودعاء العباده كلتيهما له مالتي وزين وسيدنا النرنا ابزح فهم يدعون الله رغبه فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم اذيوم عباد الرحمن زياتهم رب سبحانه وتعالى غزوهم كله مالتيوم طمعا ديلات قيروم بغزوو بخير نخوبم امنتهيتي زهرفو زصبيهم خاب رب سبحانه وتعالى ثواب اجر رب سبحانه وتعالى كوبله زي عباد اسكبروا تقبلوا اجر النخوبم اذيا يا حرفوا كمون كم انته يفرحون دحر لنا خابت مقصعه رب سبحانه وتعالى يفرح و اذا ظروفنا توم ما يذكروا والمؤمن ينبغي ان يسعى الى الله تعالى بين الخوف والرجاء حد مؤمن تربه الجزء كله امور جو خوف ورجاء كونا نفرتي ريغم انتوا كلها هنا توازن لهنا بتغلهغلهاتها كنفره بغا ابتخوف ورجاء انت اخذ قبرلنا تواز لنا توازن لا قبرنا تقيدلنا بغنيه للشيخ بن عثيمين زين كلت تي لابد منها حدست راح تسفاز قبرته خينه خلاص يمكن غروري ما رب تغبي لي اليوم انا عباداتي راس عندي رب سبحانه وتعالى عندي زعمت جهيهك تهزيهك رب سبحانه وتعالى خنزع عن التجزئه او عبادات بزه حل نقبل تخيراتنا تغصبسبي انت تخوف تروح اخوي دخني ربك عز بني التقبره يا ويلي قيامه ما عاد يا ويلي دا ولد ماني تسخورص يسبزي واضح؟ لذلك انت تسفان اما مزاجينه خيدالو واضح شباب؟ نعم ويغلب الرجاء في جانب الطاعه لينشط عليها ويؤمل قبولها اب جانب العباده رجاء خباز الحلوي مغنياته نشاطه وبقبله لي وبقبله الله دبل دبل عند رزق سبحانه وتعالى اذ نشاطه وبنطفته وبات عباده ويغلب الخوف اذا هم بالمعصيه ليهرب منها ويلج من عقابها اب معصيه خكبر نخرداه فقل له اب ساعه تزغد خوف كبزحله تجانب الخوف نفنت حي بغنياتو خوف نخر زيل معصياه هود يسبه رب هو الرحيم ندا بل معصياته حكن لكن ذنبي خكبر الحكون ورب سك... زاز قبره زله ذنبي خلاص عنه انت حتى كمان استغفار كبزح خير حتى بده لحن ذنبي حيث اندحرات حيتوه نفسيات حيتاته يملس ربط عصان يقول كل جزاز واضح يا شباب وقال بعض العلماء قال لهم علماء انت يبلوا اب تنائم موددا ماتي رجاء خوف تسفن فرح مقبر يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحه ابتدى حميم له تسفى يا بالزحلو دبيتا مغنياتو ضعف زلو هب زي رب غفر الليل وتن ز وحدات عباد رب غقبل الليل قبل الله مغنياتو اضعف زلو تسفى قبل حمام دخمتين بعد طيب اب جيزه عنوخه انت خب زحلو خوف فرح قال له ويلم لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن يكون قد اقترب اجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل اذ حميم زلم يمكن غبو غيرو نا موتي بس يمكن زي حمام زي هاي حمام موتي خون ابو ساعه زي خوتهم كله سبوت ترتاره يحد رب وتعالى نائب المالتيو رب اغفر لي دبل يموت واضح وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك ابتدى اجد تعنا اي رب سبحانه وتعالى انتخب الزحل جانب الخوف مغرياته كبشر خدحن والبطر تكبر ككبر انا ما شاء الله تعلمه انا ما شاء الله صلات زين توحيد ربي يابني السنه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر الله سلفي يا ربي يابني دا بلا غرور كيمسون بل انما ربي تقبل ودعاي تقبل دا بلا فرح يسحدر قال له مالتي. سالسا يدته بحلله وقيل يكون رجاء يكون رجاؤه وخوفه واحدا معرمعرخون اللوز والعلماء دم الله ويلو شيخنا سيمين اتي, اتي تسفان لالا يحمله الرجاء على الأمن اغنيته تداء تسفا غير اللخوزة بزحت اخينه انا سلامت وجه ربي عز بني ابز ابز له مالتي ابز خيبت صحك انت رجاء كل غيزه اا نصه ز زبزحق جبري يقولون يبلو وغنى تقولوا يحملوا الرجاء على الاني من مكر الله اي من عذاب الله من مكر الله اذي اب امان درجة خبت حنتدا انا في رندي رب خاوت نابل رجاء نحرابجه والخوف على الياس من رحمه الله وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه خوف نحر غيرو خوفت راح نحر غيرو دمازي هلكتوا باعلو نبصغط فاي انا زم بغيرندي ربي كفر اللينيو انه سبحان الله لا ادري مززولو ناتيه هوت كما يقغوني لا ادري مش متكم تحت غط منيو عب قبره يرب تعذب النخ ازي بشغلات راح تصفق الرز مالتني كل جزاء توازن كله عدل ما كان ولا ابجيز حمام ابجيز موت ابجيز هيوت كل جزاء زياده زبلت بارك الله فيكم سسفن فرحن كله يزين دمازازنا فكيه مالتي طيب تا سعدتا اكل الله تا ما يمرش رب سبحانه وتعالى قد فرحوا زياد ماني علماء ولله الحمد وتشحم رب سبحانه وتعالى تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء طيب انت الخوف المبني على العلم بعظمه الله من يخشاه وكمال سلطانه رب سبحانه وتعالى سلطان الله ملوك سلطان اي ملوك مخلوقات غبار حداك المخانو رب سبحانه وتعالى ناتعظما لاذكرك بفرح اذا خشيانه بالله علماء ما نربي زياده خبران لعدل زفلطو تعظمنا رب سبحانه وتعالى زيادة خان ربي فرحوه اذا زياده بصوره فاتر رغبه اسري 20 شموطه اي العلماء بعظمته انما اخشى الله من عباد العلماء زبلهم منهم زوم علماء زياتهم عظمة ويدما كبرتنا رب سبحانه وتعالى زفلطو كمون وكمال سلطانه فهي اخص من الخوف كمون رب سبحانه وتعالى ملوك وملك السلطان كم ذلوا زفلطو كطخوف كطمفرح زياد زياده, زيادة فليتب اذا خشى زياد الفرق بينهما بالمثال مثال كبكم يقول الشيخ ابن عثيمين نابن النبالي فاذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف لا حدث فرحه لكن اذا حيل خرئ كاديو يا خيلديو حاي ذاك سبزي ويس اي واتسوني ده حرزيت فلتكون كازخوف ابو خليات فرحه الاخره خفت من شخص تعلم انه قادر عليك فيا خشيه ابتدى حاده الشخص زي سبزي مثلا عشاء يو ان ماشاء الله سلام والعافيه كله بيزي ا بزحازاء الدربي ويدماني نسال الله سلامه والعافيه رب سلمنا ا ابغتالي بسح سبست بلوه تو كن كاتفور عغاملت يمكن شويه كلمه بو قال اندحر زنثرثر كون ويدما ما خلو يبو قد فكان